فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم الماء المهين هو النطفة الأمشاج والقرار المكين هو الرحم وقد مكنه الله وصانه حتى من نسمة الهواء والآيات الباهرات في هذا القرار هي فوق أن توصف وقد بين الله تعالى أنه الرحم بقوله جل وعلا ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى والقدر المعلوم هو مدة الحمل إلى السقط أو الولادة وتقدم للشيخ التنويه عن ذلك في أول سورة الحد وأنها أقدار مختلفة وآجال مسمى قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون فيه التمدح بالقدره على ذلك وهو حق ولا يقدر عليه الا الله وحده جل وعلا كما في قوله سبحانه افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون وقد بينه تعالى في اول سوره الحج في قوله جل وعلا ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه إلى آخر السياق. قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا تقدم للشيخ رحمه الله تعالى بيانه في سورة طاها عند قول الله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا والكفات الموضع الذي يكفتون فيه والكفت الضم يضمون أحياء على ظهرها وأموات في بطنها كما في قوله وفيها نعيدكم وقد جمع المعنيين في قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا قوله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون بينه بعد. بقوله انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر وهي جهنم وقد بين تعالى في موضع آخر أنهم يدفعون إليها دفعا في قوله جل وعلا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا وقوله هذا يوم لا ينطقون نص على أنهم لا ينطقون في ذلك اليوم مع أنهم ينطقون ويجيبون على ما يسألون كما في قوله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون وقوله وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قال صاحب التتمة أثابه الله؟ وقد تقدم للشيخ رحمه الله تعالى الكلام على هذه المسألة في سورة النمل عند قول الله تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وبيّن وجه الجمع بالإحالة على كتابه دفع إيهام الضراب عند سورة المرسلات هذه وأن ذلك يكون في منازل وحالات قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون فيه النص على أن عملهم في الدنيا سبب في تمتعهم بنعيم الجنة في الآخرة ومثله قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وجاء في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ولا معارضة بين النصين إذ الدخول بفضل من الله وبعد الدخول يكون التوارث وتكون الدرجات ويكون التمتع بسبب الأعمال وبحسبها فكلهم يشتركون في التفضل من الله عليهم بدخول الجنة ولكنهم بعد الدخول يتفاوتون في الدرجات بسبب الأعمال قوله تعالى إن كذلك نجزي المحسنين في الآية التي قبلها قوله بما كنتم تعملون وهنا قال نجزي المحسنين ولم يقل نجزي العاملين مما يشعر بأن الجزاء إنما هو على الإحسان في العمل وليس على مجرد العمل فقط وتقدم أن الغاية من التكليف إنما هي الإحسان في العمل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك في سورة الكهف عند قول الله تعالى إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون هذه الآية الكريمة من آيات الاستدلال على أن الكفار مؤاخذون بترك الفروع وتقدم التنبيه على ذلك مرارا والمهم هنا أن أكثر ما يأتي ذكره من الفروع هي الصلاة مما يؤكد أنها هي بحق عماد الدين قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون أي بعد هذا القرآن الكريم لما فيه من آيات ودلائل ومواعظ كقوله تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وقد بين جل وعلا أنه نزل أحسن الحديث هدى في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن أبي حاتم إلى أبي هريرة يرويه إذا قرأ والمرسلات عرفا فقرأ قوله فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنت بالله وبما أنزل وذكر في سورة القيامة عن أبي داود وأحمد عدة أحاديث بعدة طرق أنه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ في سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل سبحانك اللهم فبلى وإذا قرأ سورة والتين فانتهى إلى قوله أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله انتهى قال صاحب التتمة أثابه الله وإنا نقول آمنا بالله كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا ينتهي ما وضعه المؤلف في تفسير سورة المرسلات وستكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة النبأ فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته